وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ الْدَيْنَ مُحْضَرٌ وَآيَةُ الَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةَ أَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنَ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 وذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون